وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَنَتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا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 فَأَعْرِضْ ضَنَّهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ هُم مُّنتَظِرُونَ